بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه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 مَدَّ عَلَى نَسْلِهِ مِنْ سُلَالَةٍ مِّمَّا مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِرِقَاهِرِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا أتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به فنخرج به زوجا تأكل منه أنعامهم وأفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين